رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا من البهو همت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم Jal, fajr bunu yapak يريد Ama, yarın falan da var. Fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, fakat, صاد الرصاص فما من مغيث ولا من عزاء أبي يا رحيم كشربة ماء إن طعنت فطربا ولا من شقاء وأمي يا أمي كفكي بكاءٌ فدينك يعلو وكل هراء وعرض استبيحا ما من رجاء سوى بي ضيعت تمزاق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليلة صيح بكم الناس كرامتكم أيها الأغبياء آلسني آل سليم وقلب كليم وعيني صارتك كفي السقاء أئن طويلا وما من دوائنا قومي صارو كمل ببغال سني سليم وقلب كليم وعيني صارت كفي وفي غفلة قد يحل البلاء وأرجو الإله ينسل العنا ويرسل جندا كديم السماء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ليعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء